بوك تو خمسة وعشرون خمسة وعشرون في المدينة, المدينة في المدينة خصية نان عدرجي أريد أن أذهب إلى محطة القطار أريد أن أذهب إلى محطة القطار اختية نججة أريد أن أذهب إلى المطار أريد أن أذهب إلى المطار اختية دو أريد أن أذهب إلى وسط المدينة أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. Jak se dostanu na nádraží? Kejfa asilu ila mahattat alqitar? Kaifa asil ila Jak se dostanu na letiště? Kejfa asilu ila matar. Kaifa asil ila matar. Jak se dostanu do centra? Kejfa asilu ila wasatil medina. كيف أصل إلى وسط المدينة؟ أحتاج لسيارة أجرة. أحتاج لسيارة أجرة. أحتاج لخريطة المدينة. أحتاج لخريطة المدينة. أحتاج لفندق. لي فندق احتاج لفندق خسي سي برنايمود اوتو اريد ان استاجر, سيارة. أريد أن أستأجر سيارة. هنا بطاقه الائتمانيه هنا بطاقة الإئتمانية. Tady je můj řidičský průkaz. Hna rychlost Hna rukhsat Co je v tomto městě k vidění? Co je v tomto městě k do starého města. I إلى المدينة القديمة. اذهب إلى المدينة القديمة. Zujas ntesa okrojni izdmiestem. قم بجولة في المدينة. قم بجولة في المدينة. Bieste do prístavu. اذهب إلى الميناء. اذهب إلى الميناء. Zúčastněte se okružní jízdy přístavem. Kum bijouletin fíl míná Kum bijoula míná. Jaké další paměti hodnosti jsou tady ještě? Máza bakia min maálima žadýratin bil mušáhada gajra zálik? Máza bakia min maálim žadýra bil mušáhada gajra zálik? Prosím, navštivte wwwbook 2de ke stáhnutí vaší poslední verze z internetu.